بوك تو سبتينزداشمت سبتنا سبعة وسبعون سبعة وسبعون كعبا جريست تريز إبداء الأسباب ثلاثة إبداء الأسباب. ثلاثة Kodėl jūs nevalgote torto? Lima ve enta leta ekol torta. Lima ve enta leta ekol el torta. Aš turiu numestis vori. Ježibu an unkisa wazni. Ježibu an ankus wazni. Aš nevalgū, nes turiu numestis vori. Le ekoluha. لاني يجب ان انقص وزني لا اكلها لاني يجب ان انقص وزني <تصفيق> لماذا انت لا تشرب البيره لماذا انت لا تشرب البيره اش تار توريسو ما زال علي ان اسافر ما ذالا عليّ أن أسافر أشناجر ننسدارت يسجة لا أشها لأني لا يزال علي أن أسافر لا أشرربها لأني لا زاال عّ أن أسافر ق ناجركبووس؟ لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ لماذا أنت لا تشرب القهوه هي اتشالو هي بارده هي بارده اش لا اشربها لانها بارده لا اشربها لانها Kodėl negeri Arbatos tos? Lėmada la tašrabu šai? Lėmada la Aš neturiu cukros. Mą randį sukar. sukar? Aš jos negeriu, nes neturiu cukros. La ašrabuhu, lėnį ma sukar. La sukar. Liennyma andy sukar. Kodėl jūs nevalgotės rubos? Limave anta, lete šrabu šurba. Limave anta, Aš jos neauksisakiau. Lem atlubha. Lem atlubhuha. Aš jos nevalgau, nes neauksisakiau. لا أشها لأني لم أطلبها لا أشرها لا لأني لم أطلبها ك يسبعوس لماذا أنت لا تأكل اللحم لماذا أنت لا تأكل اللحم أشجرس بجار أنا نباتي أنا نباتي؟ أش يوس نافالغو لا آكله لا آكله لأني نباتي, لا أكله لأني نباتي.